مو سهله عند العاشق لا عاش لحظا فارق عاش لحظا فارق معذور معذور قلبي قلبي, قلبي كنسم رائع الشام مجنون انا بالهمس مشتاق قد هذا مجنون بحب ال ما حاجه تاويل سبطر رسول الهادي شان بي ينادي سبطر رسول الهادي شان بي ينادي مجنون انا بالحب اسمعوا يا عشاق مجنون انا بالحب اسمعوا يا عشاق جنون انا وعثريف هواه جنيد وشكت رد معات تجرت وشكتر انيك للمالك ولا صحن يا وسناديت قبر الشبر عن الارض وانا بتلكبيات وانا امطليت بي لو بيد قد هذا الوطن ابني لبيته يضعن لو بيد هذا الوطن ابني لبيته ويا مجنون انا بالحسد سمعوا يا عشاق مجنون انا بالحسد سمعوا يا عشاق خيال ابن المرجله ما مثله بتصار سوح المعارك تنهزم لو شال بتسهر مرات ابو فاضل علي سمونه لاثار بس الحسن كل معركه يصيحوا لك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 عاش لحنهم طار وسهل عندي العاشق لا عاش لحنهم طار تجنون انا بالحسن سر على العشاء تجنون بالحسن سر ويا العشاء تجنون بالحسن يا احلى نغمه بالعشق تعشقها المنفاس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 مجنون انا بالحسن اسمعوا يا عشاه معدور قلبي من يجن ما يحمل فواه وعد دم عيوني الوصف مشتاق معدور قلبي من يجن الهندسه الصوتيه والتوزيع حسين الطليباوي الوصف مشتاق نصنع عند عاش